رّ المَشقينِ وَرَبّ المَغربَين فَبأَّ آلَاء رَبّك ما تُكَذذبَ مَ رجَ البَحرين يلتقِيان بََْهُ بَررزَخُ لا يَبَغان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللولؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 يَوْمَ إِذِ ٱلَّذِى لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ